صادق والقرآن بالذكر بل الذي كفوا في عزته وشقاقة كلا وقال الكافرون كالعزيز والمار أن تَمُودٌ وَقَوْمٌ طِغَوْا بِأَهْوَائِكُمْ أُلَئِكَ أَحْزَابٌ إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ اقْضَائِي وَمَنْ يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا وَاحِدَةً, واحدة قالوا ربنا عزلنا قصنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتناه الحكمة وفصل الخطاب وهل يتاك نبأ الخصم إذ تسوّوا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خاصنا نبغض بعضنا على بعض فاحكم بيننا فاحكم ولا تشطط واهدنا فَإِنْ تُعَلِّي عادَتُكَ إِلَى نَادِهِ وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَقَاءِ لَا يَعْدِلُ بَعْضُهُمْ مَا فاستغفر الله وخرر انك عني له فاصبر بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولن تتبع هوا وَمَخَرَقُنَّ الْجَمَامَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلٌ لَأَن كَفَرُ النَّبِيَّنَ كَفَرُ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ الْمُنَارِ الْنَّجْعَلُ الْنَّبِيَّنَ أَمَلًا وَعَلَى الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَن نَجْعَلَ لِلْمُشْرِكِينَ كَلْحَجَّارِ حِجَابٌ أَن زَلْنَا إِلَيْكَ بُرْهَانًا يَدُ الدَّبَرِ حتى توارث بخجان وضو ما علي فضق متحف بالسوق والأعاص ولا قد فتلت فتخرنا له الريح تجري بأمره وقال حيث أصاب والشياطين كل من نار وغواع وآخرين مقرنين في الأصباب وَإِنَّ لَهُمْ عِنْدَنَا لَذَّةً وَحُسْنَ مَآبٍ وَأَنكِرُوا بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثله معهم رحمة منا رحمة منا وذكرى لهم من الباب وخذ لي ولا سحمة إنا نعم العبد إنه أواب وابكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلطناهم بخالصة ذكر الدار فإن الأخيار <تصفيق> واغكر إسماعيل وإن Mosta di يدعون prima عذاب بعد النعم، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعبدهم من الأشرار، فتغنىهم تغريا الأذى وتعلموا الأسرار، إن ذلك لحظ تخاف. السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفا إذ قال رب كريم لا نبايكة خالق بشرا من فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا للمساجدين فتدد وكان من الكافرين. قال يا إبريس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك أستكبرت كنت وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعَلَّكَ